اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذي نستكبر من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعوذن في ملتنا قال أما لو كنا كارهين ادْفِنَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذَنَجَّنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّنَا وَاسْتَعْ رَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن تبعتم صعبا لئن تبعتم صعبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا صعبا كالم يغرفها الذين كذبوا صعبا كانوا خاسرين فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا إلا أخذنا أهلها بالبأس إما الضرا إلَّا لَفُمِ الْضَرَّانِ ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ السَّيَّاتِ الْحَسَنَةِ حَتَّى عَفَوْنَ وَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ أَبَا أَنَا وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا جَسْعُرُونَ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن, ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفامنا أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أَوَآمَنَ أَهْلُ الْقُرَى أَيَسِيحُمْ بَأْسُ رَبِّهِمْ إِذَا هُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهَا أَلَمَّا وَصَّانَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 <تصفيق> ثم بعثنا من بعضهم موسى بآياتنا إلى فرعون إلى فرعون وملئه فولموا بها فما ظل كيف كان عقاب المسلمين؟ وقال موسى لينقى قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.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 قال الملأ من قومه من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرضه وقاموا أرضل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا الْعَذْرَ إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِيْنَ قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوا وجاءوا بسحر عظيم وسترهبوا. واسترحبوهم وجاؤوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن القصص فإذا هي طلقة ما يفقون فوَقَالَ الحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَقُلِبُوا هُنَاكَ وَقَلَبُ صَغِيرٍ وَأُلْقِيَ السَّعْدُ سَاجِدِينَ قَالُوا وَمَنْ ما بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعنا أيديكم وأرجلكم من خلافهم ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا مقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتركوا موسى وقومه ليفسدوا ليفسدوا في الأرض ويضرك الهاتك ويضرك الهاتك قال سنقتل ابناءهم ونذحي نساءهم إن ان فوقهم قاهرون وَإِنَّ فَرِيقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِن قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسرين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون فإذا جاءتهم الحسنات، قالوا لنا هذه وإن تسبهم سيئات يطير بموسى ومعه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا ما هم تأتينا ما هم تأتينا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك من فأرسلنا عليهم الطوفة نبأ الجرادة والضفادع والدمى ياتين مفسدات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولم وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى قلنا ربك بما حيد عندك لإنك سفتن الرجس لنا لك ولا نرسل معك بني إسرائيل فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إلَى أَجْلِهِمْ بَلِقُوهُ إلَّا إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَأَنْتَ قَمْنَا مِنْهُمْ فَأَرْقَنَهُمْ فِي الْيَمِينِ بَيْنَهُمْ كَذَبُوا بِآياتِنَا وَكَانُوا أَنْهَافِينَ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُصْطَعْفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَبِعَارِبَهَا الْتِي بَرَقْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ حُسْنًا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالْأَصْبَارِ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَأَجَوَّزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْقُفُونَ يَعْقُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قالوا يا موسى جعلنا إلهاً كمالهم آليها قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبّرون ما هم فيه باطل ما كانوا يعملون قال أَقِيرَ اللَّهِ أَغْيَيْكُمْ إِلَهُ وَهُوَ فَضْلُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذَا دَعِينَاكُم مِنْ آل فِرَاعُونَ يَصُومُونَ قُمْ سُوءَ العذابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَائَكُمْ يَسْتَحِيونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَاتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِينَ فَاتْمَمْ يَقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةٍ وقال موسى لي أخي هارون خلفني في قومي ولا وأصلح لي ولا أبأصلح ولا تطبيس بي المفسدين ولما جاء موسى لم يقتنا ربه قال ربي أرني أنظر إلي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 أولى يا موسى إن استفادوا كألف ناس يبرس الله توبة كلامي فخذ ما تيجواكم من السكارين وكتابنا له في الألواح من كل شيء موعداً وتفصيلاً لكل شيء وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقمة وقم القمة خذو بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. <تصفيق> سأصرف عن آياته الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها وإن يروا سبيل الرسل لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاوا إلا حبط أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم من حليهم من حليه مجلنج دسدل له هو ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيله؟ اتخذوا وكانوا ظالمين. وَلَمَّا سُقِطَ فِيهِ أَيْذِيْهِمْ وَرَأَوْا عَنْهُمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ دَلُوْا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَنَ رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا اللَّقُونَ نَنْ أَمْنَ الْخَاسِرِينَ ولمَّ رجع موسى إلى قومه قط بنسفان قال باسم خلفتوني من بعدي خلفتوني من بعدي أعدلت أمر ربيكم ألقل الوحابة خذ برأس أخيه يجره إليك قال بناؤنا إن, إن القوم ضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشمل بي الأعداء ولا تجعلني على القوم الظالمين قال ربي اغفرني والي أخي فأدخلنا في رحمتك وأنت رحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالفهم غضبوا من, من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا الصيأت ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها غفور رحيم وَلَمَّا سَقَطَ مُوسَى الْغَضَبُ وَقَضَى الْأَلْوَاحُ وَفِي نُسْقَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَهْبُونَ وَاقْتَرَ موسى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لميقات... لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا قَضَاهُمْ رَجَفَتْ قَالَ رَبِّ لَوْ سِئْتَ لَهُم لا... قَالَ رَبِّ لَوْ سِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِن قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُونَا بِمَا فَعَلَ الصُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا, فت... <تصفيق> إلا فِتْنَةٌ وَقَدْ ان هو الا فتنه انه الا فتنه يضل بها من انسى وتهدي بمن نسى انت ولي المنافق فينا ما رحمنا وانت خير القافريين وادعوا لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره اننا نهدنا اليك قال عذابي يصيب به من اساء ورحمتي وسعت كل شيء فزكتها للذين اتقوانا ويؤتون الزكاه والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم وعليهم الخبايت ويضع عنهم أسرهم إسره الأعلى الذي كانت عليهم فالذين آنوا بالمهي وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أغسل معه أولئك هم المفلحون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 وَقَطَعْنَا لَهُمْ سَبْعَ عَشْرَةَ أَصْبَاعًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَأَنصَلْنَا عَلَيْهِ الظِّلَّ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْغَمَامَ وَأَنبَتْنَا لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ مِنْ رَبِّهِمْ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَنَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ يَا أَهْلَكُم خَطِيئَاتِكُمْ سَنَسِّدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِزْقًا إذ يدعونا في السبت إذ, ت... إذ يدعونا في السبت إذ, إذ يدعونا في السبت تهتمي ترهم جميع مسبتهم سرّا ويا ملاصقون لا تهتم كذا لكان بلغهم ما كانوا يفسكون وإذ قال أممتهم منهم لما تعودوا نقوما نلهم هلكوهم أمواتي بهم أصابن سدى قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهونا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذابهم بإس بما كانوا يفسقون فلما توأمانه عنه قلنا لهم كونوا قرضة خاصئين وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ قَوْمَ عَصَىٰ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَيَسُوءُ عَذَابُهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَمَن مِنْهُمْ بِالصَّالِحِ وَمِنْهُمْ ضَالٌّ ذَٰلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فخلف من بعدهم خلف ورسول الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سعفر سب... <تصفيق> لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذون ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون <تصفيق> والذين مسقون بالكتاب وقاموا صلاة إنا لا نذيع أجر المسلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقمة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا خذ ربك من بني آذم من غورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى سهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا نهارا غافلين أو تقولوا إنما أشرك من قبل كنا ذريتا من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المغطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واطل عليه ابن ما الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فاتبعوه فأطاعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرد الى الارض وطبعه فماثله كما الكلب القلب فماثله كما مثل القلب ينتحل عليه الهدى تتركه الحس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فخصوص القصص لعلهم يتفكرون سَأَأَمَّا سَلَامِينَ الْقَوَامُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا رَدِيمُونَ مَن يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضَلِّ فَهُوَ الْكَهُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَادَ رَأْنَا الْجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبُ اللَّهِ فَقَهُورًا بِهَا وَلَهُمْ آيَانُ اللَّهِ بِسِرْونَ بِهَا وَ أولئك كالعن عام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيزرن ما كانوا يعملون وبمن خلقنا أمة يهدون بالحق به يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وَأُمِرَ لَهُمْ أَنَّكَ لَدِيمَتِين أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا نَبِصَاعِبِ هِمَّ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِين أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنَّا صَائِنٌ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَتْ لَهُمْ هَلْ يَأْتِي حَدِيثٌ بَعْدَهُ آمِنُونَ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ وَلَا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 قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما أشاء الله ولو كنت عالم الغيب لستكثر من الخير وما مستني السوء إلا نذير مبشير لقوم يؤمن هو الذي خلق من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما توشى حملت حولا خفيفا كما ربي فلما أثقلت دعو الله ربهما ربهما لئن آتينا صالحا لنكونا من الساكرين لئن آتيتنا صالحا لنكونا من الساكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شعر فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون, يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون له بنصر ولا نفسهم ينصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَطِيعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَذَبَّ أَدَّ أَنطُونُهُمْ أَمْ أَن نَّطُونَ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَن تَسْأَلُكُمْ فَدَعُوهُمْ فَسَيَلِّصْدِيبُوا لَكُمْ فَلْيَسْتَدِبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمُ الْأَرْضُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْسُطُونَ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ وَيَسْمَعُونَ بِهَا أَمْ هُمْ قُرَدٌ أَمْ قِرَدَةٌ أَمْ هُمْ مُنْكِرُونَ فَلَا تُنْذِرُون إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وطرأهم وَإِذْ يَنْظُرُونَ إِلَى الْغَدَاةِ يَسْمَعُونَ وَتَرَوْهُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنْسَغَنَّكَ مِنْ السَّيِّئَاتِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ إِنَّ الَّذِينَ يَتَّقُونَ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنْ السَّيِّئَاتِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيْثِ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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرُوا رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عند ربك لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله وعصوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلبهم وإذا ذلت عليهم آياته سادتهم إيمانهم وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون أولئك من أولئك هم حقا لهم درجات عند ربهم وغفرة وإسكم كريم كما أخرج ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارغون يجادلون في الحق يجادلونك يجادلونك في الحق بعدما طينك أنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِلَى الطُّوفَانِ فَيَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ سَوْءَةٍ تَكُونُوا لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَقَدْ أَتَى بِالْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ إِذِ اسْتَغَاثُوكُمْ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي أُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِطَمْئِنَّةَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغرسيكم أنه سأمنة منه وينزل عليكم من السماء ما ألي طهركم به ويبعكم رئيس الشيطان رئيس الشيطان وليربط على قلوبكم وتبط به الأقدام إذ ينحي ربك يا الملائكة ينمكم فيهم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا وفضربوا فاقل العناف وضربوا منهم كل منان. ذلك بأنهم ساقوا ورسوله ومن يساقي الله ورسوله فإن الله سيد رقب. ذلك فذوقوه وأن الكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا سفا فلا تولوهم أدبارا. وَمَن يُؤْلِهِ يَوْمَئِذٍ غُرُورٌ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّكِذَالٍ أَمْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَتِهِ ۚ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۗ مَن رَّمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۗ إِنَّ اللَّهَ سميع عليم ذلكم أن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفرح وإن, وإن تأمته فهو خير لكم وإن تدعوا وإن تعوذوا نعود ولن تغني عنكم فيتكم سيئا ولا كثرة وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا وطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمي أنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب بإند الله يسمّل بكم الذين لا يأكلون ولو عالم الله فيهم خير لاسمعهم ولو أسمعهم لا توالى وهو <تصفيق> يا أيها الذين من استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين وقوله وأنه إليه تسر واتدقوا فتنة لا تصيبن الذين ولموا منكم خاصة وعلموا أن الله سديد العقابة واذكروا اذا انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخالفكم الناس ان يغتالكم الناس ان يتخطفكم الناس فاهواكم وؤيلقكم برسه ورسكم طيبات لعلكم تسكنون يا ايها الذين امنوا لا تدخون الله الرسول لا تدخون اماناتكم ان تعلمون وعلى من ان اموالكم واولادكم فتنه وأن الله عنده هو العظيم يا ايها الذين امنوا ان تؤمنوا يتدقق الله يجعل لكم قرانا ويكفر عنكم سيئات ما يفرق لكم والله ذو الفضل العظيم ويامكر بك الذين كفروا ليثبطوك ويوصل اي أَوْ او يخرجونك هناك ويمكرون انكر الله او يخرجك وييمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين واذا تطلع إن هذا إلا ساطير الأولين، وإذا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحكم إن ذك فامطر علينا حجارة من السماء، <تصفيق> حجارة من السماء ويثنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم بهم أن تفيه وما كان الله معذبهم هم, هم يشككون <تصفيق> وَمَا عَلَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُمْ إِلَّا مُضْلِحُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ كُنتُمْ تَكْفُرُونَ إِنَّ, إن الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ ظُلْمَتُكُمْ فَمَتَّقُونْ ثم فَمَتَى كُنتُمْ عَلَيْهِمْ مَغْرَمَتُهُمْ يَغْلِبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُرْسَلُونَ لَمْ اللَّهُ الْخَبِيثَ عَلَى الطَّيِّبِ وَجَعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَى بَادِئِيهِ فَأَيَّكُمْ نَجَا فَأَجَابُوا كَمَا يُرْجَعُونَ مَوْهُودِينَ فَأَجْرَهُ فِي جَهَنَّمَ, جهنم. إِذْ هُمْ وَإِنَّمَا مُدُودُ فَقَدْ مَرَّ السُّنُطُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِيهِنَّ طُمَعٌ بَدِينٌ لِلَّهِ وَكُنْتُ بَدِينَ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ, فإن تَعْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ مَا تَعْمَلُونَ يَبْعَثُ الْمَرْءَ فَيَسْتَعْصِرُ وَإِنْ تَعْلَمُ فَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُمْ يَعْمَلُونَ وَنَعْمَ الن